رضوا بأن يكونوا مع القوال فوَقَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْعَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰٓئِكَ وأولئك هم المفلحون أعز الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤمنوا 117. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 118. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 119. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما سيكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء وَبِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ